وَْإِ ماَا حَرََّ مَ رَبَّ الْفَواحِشَمَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَقًا وَالْإِثْمَ وَالْبَغَ بغَييدٍ الحَقِّ وَآن تُشرِكُ بِاللههِ م لَ يُنَززّل بِهِ سُلطان وَآن تَقولُوا علىى اللهَّه مَا لا تَعلون.